Inna fi khalq السماوات Wal-Ard waaktilaaf Al-Layn wal-Nahari Wal-Fulki Al-Lati ta-jari Fil-Bahari Bima yen-fawu N-Nas wa فأحياه الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل ذبّة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.